وَقَانُوا هَذِيَ النَّامُ وَعُصٌ حِيدُر إِلَّا مَن نَّسَىٰ أَوْ بِذَنبٍ وَأَمَّا அம் الله لا يجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون ومحرم على الظوال ومحرم على الظوال கயணி ஜி